خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلاً وخشعت الأصوات للرحمان وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همساً يومئذ لا تنفع الشَّفَاعَةُ إلا من أَذِنَ له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ غُلْمَ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظلما وَلَا هَضْمَ وكذلك أنزل له عربيا وصرفنا فيه, من وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ق فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وحيه وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا